أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى وإلى السماء كيف رفعت وَإِلَى الجبال كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْلَذِي كَيْفَ سطحت فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مذكر لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرٍ مِنْ لَا مَنْ تَوَى اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ سُمَّ إِنَّا علينا حسابهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم